ذكرهم الله جل وعلا في صورة أنبياء نبي الله سليمان وهو ابن داود قال جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وأصل المسألة أن رجلا ذهبت غنمه إلى صاحب زرع ليلا وهذا معنى نفشت فأكلت منه فحكم بينهما داود بما ظهر له فقابل سليمان وهما خارجان فأخبراه بالخبر قال ما قال نبي الله فأخبراه بحكم داود فقال أولى من ذلك أن يكون كذا وكذا ورأى أن يُعطى صاحب الغنم الزرع ليقوم عليه وأن يُعطى صاحب الزرع الغنم ليستفيد منها فإذا عاد زرع هذا عاد كل أحد إلى ماله وما كان يملكه من قبل وهذا معنى قول الله جل وعلا ففهمناها سليمان والفهم والفقه والدين كله ومن ساد من ساد من فقهاء الأمة إنما ساد ما أتاه الله جل وعلا من بصيرة نافذة وفقه للأمور فالنصوص موجودة يقرأها البر والفاجر والعاقل وغير العاقل من رشد ومن لم يرشد لكن أين الذي يقدر على الاستنباط منها أين الذي يقدر على أن يتعامل معها هذا هو الفقه حقا وإلا النصوص موجودة في القرآن والسنة كل واحد يستطيع أن يفتح المصحف ويقرأ الآيات التي فيه لكن استنبار ما فيهن من معارف واستخراج ما فيهن من كنوز هذا هو المضمار العظيم الذي تجري فيه أقدام العلماء وقد كان أبو حنيفة رحمه الله آية في هذه المسائل وغيره من العلماء قالوا, قالوا في حقه رحمه الله تعالى رجل لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته كما أن الشافعية رحمه الله كذلك كان إماما في العلم وغيرهم من الأئمة والمقصود استعمال العقل في صحيح النقل من دون أن يكون العقل منشئا للدليل لكنه كاشف له ثم يكون بعد ذلك ما يكون من نفع الناس مما يستنبطه الإنسان من كتاب الله تبارك وتعالى ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه أرضاه حبر أي حبر يفقه النصوص ويحفظها يحفظ النصوص ويفقوها ويعرف ما تدل عليه معانيه